بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء سقطت وأزنت لربها وحبه وخلت وأزلت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فملا كتابه بيمينه فسوف يحاسب عسابا bad. Uh -oh. وأظن ما من أوتي إنه ظلم أن لن يحور فلا أقسم في والليل وما وشق القبر إذا كشف لا سر amma بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يورون فبشرهم بعذاب إلا الذين آمنوا ای